إنِ عَلَنَا لَْهدَ وَإِن لَناَالَآخَِةَ وَالْأُونَا فَأَ ذَبْتُكُمناَا رَ تَلََظَّ لَا يَصلْلَهَا إِللاا الأأَشْفَ الذي كَذذَّبَ وَتَوللان وَسَيجَبُهَا الأتْق الذي يُؤتِ مَا لَهُ وَماَا لِحَد عذَهُ مِنْ نِعمَةِ تُجِزَاء إِلَّ بتِرَ أَوجههِ رَبِّهِ الأأَل وَلَ صَوْفَ